الباب الخامس والخمسون ومئتان باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها فإن عجز أو لم يقبل منه فارق المجلس إن امكنه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال, ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ وان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه وعتبان بكسر العين على المشهور وحكي ضمها وبعدها تاء مثنات من فوق ثم باء موحدة والدخش بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين المعجمتين وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته وقد سبق في باب التوبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك؟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 عطفا جانباه وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه